وَإِن امرأة خافت من بعد لذا نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن فَصْرُ حَوَادِر وَاصْبِرْ لِأَنفُسِ الشُّف وَإِن فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تحدروا بين الناس ارْسُضُ فَلَن تَمِيلُوا إِلَّا مَن يَلْفَتَ وَجْهَهُ كَلَمَعْرِقِ وَإِن تُصِيبُوا وَأَخْفَى فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْمِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَالَ اللَّهُ ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا للذين Hvala. وَكَانَ مَوْعِدُهُ الْحَمِيدَا وَلِي لِذِي مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لا إن يشأ يلهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة